بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين رُبَّمَا يَوْدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ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 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَنُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقالوا إِ مَا سُكرِرَْ أَبَصَار نَابَ نَحْنُ قَْمم مسْحورون وَلَ قَدجَ عَ النافِ السَّمِبُروجَو وَزَيًاَّهَال النظِرين وَحَفِظنَاهَا مِنْ كلُلِّ شَيطانِ الرجِيم إِلَّا مَنْ ْتَرَقَ السَّمع فَأتْ بَْهُ شِهابُ مبين وَالارْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن مَّا لَسْتُمْ لَهُ بَارِزِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين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 انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِخَارِجِينَ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 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذِيبَ بِرِهَاءَ أُولَئِكَ قَطُوعًا مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا قالوا قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ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 إ فِي ذَِكَ لآياتاتِ للِمُتَوَّمين وَإَِّهَا لَ بِسَبيلٍ مُقِيم إ فِي ذَلِكَ لآيَةَ للِمُؤمِنين وَإِن كَانَ أَصْحابُ الأأَكَةِ لَظَالمين فَتَقَمنا مِنهُم وَإِهُ مَا لَ بإمانٍ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 إنِكَ فَنكَ المُسَْهزين الذيينَ يجعلونَ مَ اللهَّهِ إلَهًا آآ آخر فَسَوفَ يَعلمون وَلَقَدنَ علملَمُ أنكَ يَضيقُ صَدِركَ بِمَا يَقولون فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُم مِنَ الساجدين وَعبُدَ رَّكَ حتىَ يَأتكَ الَقين